عيد على خير حال عدت يا عيد فنحن في مسمع الدنيا أنا شهيد أما ترى الزهر حيانا بطلعته يفتر عن بسمة في حسنها لعيد كن كالضحى مشربا aléken, fel a birkóz elől növöl a gyíft mahmudú, a tűrő gánn, és ma a lágyszó mintesíen, a وبشر النفس فالبشرى مواجه